لانه لا يتصور وجود التراب وجود الماء اصلا وسبقا وخلق التراب النبات لانه لا يتصور وجود قبل وجود الماء والتراب واليهما النبات وخلق النبات قبل يخلق الحيوان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 ويخطئ من يفسر السلطان هنا بالعلم لا دليل في الأطر ولا في النظر على سياق هذا المعرض المشهد مشهد الآخرة إذا وقف النات في ساحة المحشر يحوطهم الجن وتحوطهم الملائكة فيقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الناس جميعا مطيعين وعاصين يا معشر الجن والإنز لأنهم ناتوا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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا لا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يروا شيئا مبكورا يوم أن كنت عدما فأنعم الله عليك بنعمة الإجاد ثم بنعمة الإمداد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 يصلح لأنفسهم ولأنفسهم ولأنفس أي لنفسهم ولا احد يستطيع ان يتسلل الى نفس العبد ليعرف مناط الاستخلاف فيه لذلك انزل الله دستورا يعد دليلا لسير هذا الانسان في الارض فكان الحق ان يقول كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا كيف قال اهل العلم كيف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 فإنه لا يجوز اطلاقا إذ لا يجوز المؤمن أن يعين على المؤمن في الشر كبعض المطاعم التي يرهب وريعوها إلى اليهود من أجل قتل أطفال فلسطين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعه مباركه مبروك واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرور واغيار ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم واجنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك. يا عزيز يا بطار.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 ولا ابرمه الحاق الملحين اذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك وحلاوه يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك ارزقنا حب نبيك عليه السلام وحب من يحب عليه السلام وحب كل عمل يقربنا الى حب نبيك عليه السلام Allahumma inna nesaluka attuka wa ul-afaa, walrizqa halala wal-kafaat, المؤمنين amir الملك محمد السادس al لنا muhammada al-sadis, waj'al gulana ya rabbi khayr sais, wastidillahumma khutahu ala darbin nafais, wadruzillahumma min hawashihis shayateen al-wasawis wal-hoajiz, wakirre ainuhu biwagi ahadihi wasinuhi wasairi ikwanih. Allahumma man arad bil-islamu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 Kaila salatu ala al-ghaib, bat عن in shalun sallifu ala al-ghaib, subhan arrabbika, rabbi lalizak, amai sifuona, mazadatu ala al-ghaib, alhamdu lillahi, rabbi lalameen. Allahu akbar, Ithina siraat al-mustakim siraat al-lazina an'amta alayhim Gheri almakbubi alayhim wala There we ولا اعصي لك امرا قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء ان حتى احدث لك حتى احدث لك منه ذكرا الله اكبر Alhamdulillak, Rabbil alameen Arrahmad arraheem, Malki yawmiddin Iyaka nabudu, Iyaka nasta'in Idina siraat al-mustakim, siraat al-ladiena an'amta alaihim Gheri l-mabduo b-alaihim, قال قها قال اخربتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم قل انك لن تستطيع قال فَإِذَا نَقِيَا هُنَا مَن قَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا